هذه المسلة ربما تشكل يا اخوان. لكن احنا قلنا لا جزء جمع بينهما ها في نتب او رضا اما هذه لا جزء جمع بينهما مولد. دار نتب ولا الرضا ولكن من اجل المطاق نتبه لها وعليه سيجود ان يجمع الرسل بين امرأة شخ وابنته من غيرها ولا حرج كده وان كان بعض السلف كرهها ولكن قول ضعيف انما ها لما ذكر المحرمات قال واحل لكم ما وراءها نعم احنا بنتكلم انك بتتحدث على هذا في نساء المحرمات الامل اما بذكر الفضل القائم في صفه المراه المرغوب نکاحها المراه المرغوب نکاحها بين النبي صلى الله عليه وسلم صفاتها في قول تنكح المرأة لأرضا لمالها وحسبها وجمالها ودينها وقال تذوّد الوجود الولود فإني مكادر يكوه فهذه ست صفات المال والحسب والجمال والدين والتوجد للزوج كذلك وراد ثابت كدره الولاء ولكن ماه الاو ما هو اولى وقت ينبغي اتباعه هو ادي ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اصفار بذات الدين ضربه ده وهذا حد من النبي صلى الله عليه وسلم على ان يحفظ الانسان على ذات الدين لان ذات الدين لا تقول لا في نفسك ولا في مالك ولا في ولدك ولا في سد بل هو قال هي كما قال الله تعالى فالصالحات حافر. قال تاتم حاضرات للخير تنعم عند الله ولكم على الثغر ان كثير من الناس اليوم ولا اقول اكثر من كثير كثير من الناس اليوم يتمون بالجمال الظاهر ويغفلون عن الجمال الباطن الذي هو الدين والخلق والادب ومن ثم نجد ان بعض الناس عند الزواج يجاملون المراه بتجميل قد يكون محرما وقد يكون من قبائل الذوق مثل ما يفعل أو ما يتعلق بعض النساء من النمص والنمص هو نقص شعر الوجه ولا في الحواجب فإن ذلك من قبائل الذين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة وما يتعلق بعض النساء من ذاء لكونها تخفر على تجميل شعرها القصاره فادحه فان هذا من ضياعه الماء ومن امور التي لا تنبغي فالذي ينبغي لنا ان نحرص على مراعاه الجمال الباطل الذي هو الدين والخلق لقول النبي صلى الله عليه وسلم الى ذا لقول النبي عليه الصلاه والسلام فالفرد الى الدين تجربه ذا اما الفصل الرابع وليكن اخر ما نتكلم عليه فهو ما ينبغي فيه ايام ايام النساء مما ينبغي انو ايام ايام النساء الوليد فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يولم على النساء وقال لعبد الرحمن بن عاوه اولم ولو بشاة فالوليمه تسنين في حق الزوج يثمنها احتفاء بزوجته وساقوا قرنا للفرح والسرور بها ويكون لها مجد منا ولكن يجب علينا ان نحذر من الاسراف فان الله عز وجل يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين فما يصره بعض الناس اليوم من الاسراف في الولائم بان يصنعوا اطعاما كثيرا لا ياكلوا الحاضرون إلا قليلا منه فإن هذا من الإسراط والإسراط محرم ويجب علينا معشر المسلمين أن نتجنبه لأن الله نهى عنه وأكبر أنه لا يكون المسلمين والثاني أعلان النكاح فإن النكاح ينبغي إعلامه ويظهاره وإشهاره بين الناس ومن إعلانه في وقت الحاضر ان توضع على على بيت الزوج وعلى بيت الزوجه انوار لكن بدون اضر فان هذا بلا شك من اعلان النكاح ولهذا اذا مررنا في بيت قد وضعت فيه هذه الانوار عرفنا ان هناك زواج ولكن هل من اعلان النكاح ما يفعله بعض الناس من ضرب البوار في السيارات او لا ما تطورون لان الرأي مشترقون ها نعم نعم اذا كان لا يولي احدا ولكن من يحقق لنا على الشرق الحقيقة ان بعض الناس يضرب هذه البواري على وقت يضعج ويضرب كل ما سنعمل لكن لو فرض ان المثلة تكون بهجوب وقدوني ان يأكل الذاد حين هذا لا شك انه من الاذى وكذلك ايضا مما ابعد ايام السقاء ويوم ضيعه ان تضرب النذاء بالجح و ان يغنين لكن بالغناء الذي ليس فيه اقتداء ولا تكون وإن ما هو غناء هاجز فعيد تعيد عن الفتنة ويكون مصحوبا بالجفر لا بالقبر ولا بالعود ولا بالمدني والفرق بين الجفر والقبر أن الجفر يكون من جانب واحد والقبر يكون من الجانبين فإذا استعمل المساء الجفر وغنينا بمآينا في الحال في الدنيا انهم هناك فتنه فان هذا من المشروع ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يسن اعلام النكاح والدف فيه للنساء واما ما يفعله بعض الناس بعيد بالله من من الديالي بالمغنيات وضرب الاعواد وغيرها من هذه له فان هذا محرم ويجب منعه ونسال الله لنا ولكم السلامة والتوفيق لما يحب ويرغى إنه جواب كريم واسمحوا لنا عن بعض تقرات هذه المحاضرة لأن الوقت ضيق والحمد لله رب العالمين ووصلوا ووثقموا على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجعيه شكراً شكراً شكراً شكراً شكراً شكراً أماماً أيها الأخرة قد ورد تفسير كثيراً وقد اختبنا من النظار لها مسيس بموضوع المحارب السؤال الأول يقول صديرة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز أن يكون مهي المرأة غير الأس مع نوذك وذلك بأن تجعل مرأة بها غريا من عقبتها دون من سرنا آلها ورسنا من غير الضغار وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وجواب على هذا السؤال ان مناجره للمراه ان تزال لاحد من اوليائها يزوجها وفي من هو اولى منه فان فعلت فان النكاح لا يصح لان ذلك اختيار على قاعده الحق ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواريث الحقوق الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر وعلى هذا باجب ان يراعى الاوليه من هو اولى في تزويج الا اذا منع من تزويجها قطعا قضيتها فان ولايته حين اذا تسقط مثل ان يقبها رجل صالح مستقيم في دينه وقلقه ويأبى ابوها ان يزوجها اياه ففي حال قد تسقط ولايته ويزوجها اولى قريب اولى ولي لها بعده استغفر الله طويله الشين انا شاك مولتات الزواج وعندما ظلمته ذاك من والدي قال لي اما ان تتزوج واما ان تتزوج علانا واذا لن تتزوجك فزوج نفسك ارشدوني ماذا افعل اذا طلب الله ترى اذا كانت علانا التي عينها والدي اذا كانت ذا خلق ودين كان اشير عليك ان تقبل مشوره والدي ولعله ولعله الخير يكون بما اختاروا والدك لك اما اذا كانت المرض ليست على جانب من الطرق والدين او كانت قضيه لا يمكنك ان تعيش معها فانه لازمك ان تقبل اقتراح والدك وفي هذه الحاله يجب على والدك ان يزوجك امراه تريدها دي ان اعطاء الوالد لولده وا كما ذكر ذلك عن أهل العلم في باب النفقات حيث قالوا من وجبت عليه نفقة شخص وجب عليه إعفافه أي تذويه يقول السائل فضيلة الشيء هناك الكثير من النساء تحت رجال لا يرسلون بأسفق إلا الظلي وهؤلاء النساء يعرفنا أن النفقة الثلاثة كفن فهذه القدر هذا الزواج كذا والولد هو ولدنا الا لله والله هؤلاء الادواد الذين لا يفضلهم اما انهم لا يفضلون مطلقا يعني في كل الاوقات داو فلهاؤلئ قصار لا, لا اشك في ذلك لان عندي من دلاله الكتاب والسنه واقوال الصحابه والنبر الصحيح ما يقضي كفر ذلك الصلاة كفرا موجبين العميل أما اذا كانوا هؤلاء يصلون احيانا ويدعون الصلاة احيانا فانه هم ليسوا كفار ولكنهم من الفساق وهؤلاء لا نقول ان تزويجهم باطل لانه ليسوا كفارا أما السنب الأول وهم الذين لا يصدون أبدا فلا تقلو حالهم من أمرين أحدهما أن يكون ذلك وصفهم من أول عقد النكاة بمعنى أن يُعقد لهم النكاة وهم لا يصدفون فهؤلاء لا يفتح تذويدهم ويجب أن يفرق بينهم وبين النساء الذي عقد عليه واذا قدر انها هؤلاء الرجال استقام فانه يجب يا يجب اياه ذو العقد في حاله اول امر ثاني ان يمون فرقهم للصلاه طارئا بعد العقد فهؤلاء عقد النكاح في حقه صحيح لانه كان قبل التكليف ولكن يؤجل الامر فان عاد الى الاسلام بقاء الزوجيه باقيه ان كان ذلك قبل انتهاء العده وان كان بعد انتهاء العده فللزوج الخيار وان لم يعود الى الاسلام فان النكاح باطل فالث ان النكاح يبطل برجله ولا يحل للمراه ان تصبر انما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ ما حكم النظر الى المراه قبل الزواج او الكلام معها او في الضرورات هل هو قليل من لا ترتب موقفا النظر الى المراه اذا كان انت معاذ من على خطبتها بل اذا كان عازما على خطبتها وواثقا من ان اهلها يديبونه وحكم النظر اليها بدون خلوه وبدون تحرك شهوه فان هذا لا بات به كان النبي صلى الله عليه وسلم امر به فيجوز للقاطب ان ينظر الى زوجته بشر ان يعبد على رمه الاجابه وان لا يقوى بها وان يمنع من توراه الشيخ وان من مقاطبتها فإن مخاطبة الرجل للمرأة في الأطل جائز إلا إذا كان يخاطبها على وجه الاستمتاع بها والتلذب بكلامها فإن ذلك حرام حتى يحصل العرض ورسائل فضيلة الشيخ ما حكم صلاة الوكعتين عند الوقوع للزوج على ذلك الوجه للزفاة هل له أطل أم لا وهل له أطل أم لا وهل له أطل أم لا هذه المسألة ذكر بعض المتعاخرين أنها سنة ولكنه ليس فيها سنة عبد الله صلى الله عليه وسلم فيما أعلم إنما وردت من فعج بعض الصحاد فمن فعلها فلا حرج عليه ومن لم يفعلها فلا حرج عليه ولكن الذي ينبغي إذا دخل الإنسان على زوجته أن يمسك بناصيتها وأن يقول اللهم أن يأتلوك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من سرها وشر ما جبتها عليه ويحسن أن يقول ذلك سرا لأنه لو قال ذلك جهرا ربما تستوحش المرض فيقول من أردتها كأنه يريد أن يتقرب منها وأن يتوجد إليها ويقول هذا ذكر سرا بينه وبين نفسه تقول الثاني قبيلة الشيخ فعرب جامش إذا ما تتزوج بمعات أخرى على تلجته يخبر أن يخير زوجته أولا بين البقاء معه بلا ليلة أو الطلاق أو يسرها بلا تقليل فما حكم ذاهب كذا يسرقها خيرا أما الأول هو تسيره بين الطلاق وبين إثقاط حقها من القسم فإن هذا لا بأس به ويجمل ذلك حديث ثوده قد تذم حديث ثوده بنت زمه رضي الله عنها انها لما خافت ان يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وهبت يومها لعائشه وان قول يترك الاول ويتركها ويدعها فان هذا حرام عليه وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من كانت امراتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مالا يقول الثاني وطبيعة للشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امرأة في الزواج عندها في أحد بصور الأطراح وجدت في الصباح حقيبة فيها شيء من الثهر يعادوا من أثناء محطين ريال وسألت عنها أكثر من مرة وعادوا في القصر ثلاث مرواح سألوا عن الحقيبة في القصر ثلاث مرواح والآن مضى على الآخر ثلاث سنوات وتتفضل لماذا فقد بها فينا لا نرى اذا شارك الله اولويها الدولي ان يحج بها ثم قللها قد من ليس له هذا الشرط فهل يلوم شيء تطالب الى من يطالبه قبل التنافي او باجه ولم تصل الى اتفاق نعم لا حق في أن تطالبه بما شربت عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنا حق الشروط عن جهوبه ما استهلوكم به الفروط فإذا شربت عليها أن يحج بها كان ذلك لازما ثم ينبقت معه وحج بها فذاك وإن لم تبق معه فإنه يجب عليه أن ينظر نبدار مع الحج به ويوقيه اياه كنت تاء من فضيله الشيخ حبيب الرواه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله على نده الحياه كلنا عمل صالح ويجيد واجبنا ان نلداء شعائر الله الطايه سؤال ابو خالد من ذلك قضاء الملك سؤال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأسر الله تعالى أن يتقبل ما دعوث به لأخيك وأن يكتب لك مصره وللحاضرين أيضا وأما تؤالك عن الصداق هل يجب أن يبين مقداره ونوعه في العقل فإنه لا يجب لقول الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم من الله ما لم تمسوهن أو تفعظو لهن فريقا ولكن الافضل ان يعين حتى لا يحصل الخصام والنزاع فيما لو حصل يهدد له او لبعضه وفي هذا الحال او وبهذه المناسبه اود ان ننتقل الى امر يفعله بعض الناس على وجه الاجتهاد ولكنه خطا يقول ان عند يقول عندما يريد ان يعقد زواج زوجتك بنتي على صداق قد رهورية او عشرة الهلاف مع ان حقيقة الصداق يدلو اقول الى عشرين الفا او اكثر وش الواقع عندكم اكثر ملئين نعم يقول زوجتك بنتي على صداق رهورية والزوج قد بلل لهذه له الزوجة خمسين ألف رئيس هل قوله زوجك بنتي على صداقية صفق أو كذب كذب كذب بلا شك وكيف يفجر في عقد من أجل العقول وعلم أنه إذا قال مثل هذا فإنه يكون كذبا لأنه مقالب بالواقع وما ظنكم لو أن الرجل طلق زوجته قبل الدخول ونعرف ان الرجل اذا قال لقد زوجته قبل طقور وقلوه كم جبل المنذره ان لو قال الزوج في مجال الحال انا انما اشتقتها ريال يا 50000 ريال ويقيم كم ثم يقول نصف ريال هل يقولون ذلك لا يقولون ولهذا ولهذا انا اقول <تصفيق> وحب منكم جميعا أن تنبهم أولئك الإخوة أن هذا فطأ وأنه فرث وغير مطابق للواقف والغريف أنني سمعت أن بعض الذين يتولون عقود الأنجحة سواء كانوا معزونين بطرق نظامية أو غير نظامية أن بعض الذين يعطيون الأنجحة يقولون ذلك وأنا أهجب كيف يقولون ذلك وهم يعلمون أن الصداق همسين ان نقول الفا نوفر نعم تقولون ذاه يوبدا الشهر شهر احتياج الى التشييع وهي لا اريد ان تكتب العواذل لا نتذاها وشاهد ان يسمى ان تكتب فحالها لا يوجد فقط من امر اقاربه ورفياقه هذه دونها عن الاحزان ان لم نجد ان تقضينا اما التشييع فانها على نوعا تشريعة اللا شك في تحيميك وهو أن تحضر المرأة والزوج على المنصة أمام النساء فإن هذا لا شك وآقل في أنه حرام ولا شك وآقل في أنه سبب لأضرار كثيرة فالرجل إذا جلت أمام النساء هو وزوجته وفي نشوة العرض واضطرط وربما يعطيها كفاقة أو يعطيها حلاوة او البتاقات من امام النساء لا شك انها المشهدون ستتوق وهذا خلاء مفتنة ثم ان هذا الزور قد يشاهد من النساء من يشاهد الوزر وتكون هذه المرأة التي شاهدها اجمل من امرأته وربما يذينا الشيطان في عين فما ظنك فما ظنك في شعوره او كما ظن كت شعور من احوال وجاته وقد شاهد في هذا المجتمع من هو اجمل منه ما تكون هذه الشعوره هل الشعور ينخفض ولا الذات ينخفض لا شك تيقن بذلك في بالغ حتى على المقام المسكين كنا ان في ذلك نبر أو قد يكون لا أترم به لكن قد يكون هناك نظر من النساء إلى الزوج لشهوة ونظر المرأة للرجل لشهوة محرمة أما النور الثانية في الشريع فهو أن تدخل المرأة على زوجها بغير حظة النساء وعليها بهذا اللباس الأبيض فأنا لا أرى به بها لأن الأصرة الألبسة الحلم كما قال الله تعالى قل من حرم دينه الله الذي اخذ لعباده والطيبات من رزق قل هي للذين امنوا في هذه الدنيا قايصتها يوم القيامه قل لا يا سبا ان هذا الغباء من خطايا الكفار فانه يكون حين اذن محرما لانه يكون من التشبه بهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم سوء فضل الله عليه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نرجو ان لا تقول ما هو رايك الاولى فلما اقيم اشتراط المقاصد ولا لا ما هذا هل السلام على الاول ولا لا هو الذي لا وعليه السلام ورحمه الله وبركاته الراغب ان قال هذا أن المرأة إذا اشترق الصلاة برّتها فإنه شرط باطن ساسس ولا يلزم الزوج أن نوفي به وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال لا تسأل المرأة صلاة أحدها لتكفأ ما في إنامها أو ما في صحتها وعلى هذا فإن اشتراط المرأة على الزوج المطلق دوجته السابقة اشتراف محرم فاسد لا يرزم الزوجة الوفاة الوفاة به وكذلك إذا استمرت النبيت حدها جميع ملاب مهدوه الوفاة على الشرط وهذا أيضا شرق فاسد إذا اشتردت الزوجة النبيت عند زوجة عندها كميع الليات فإنه شرق فاسد لا يرزم الوفاة به كل إذا رضيت الزوجة الأولى بأن يبيت عند الجديدة كل الليالي فحق لها فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا كانت المرأة يحصل معها سعب إذا الحمد والمرض وكذلك إذا كان أولاك وعطاراً في غارة اتحبوها فهل يجول استجمال من يوم ولا يعتبر غاراً فاناً إلا مرأة رسول صلى الله عليه وسلم من أكثر لها؟ وعليه السلام ورحمة الله وبركاته والجواب على سؤاله أن المرأة لابد أن ينالها تأب في الحمل والولادة لقول الله تعالى ووصينا الإنسان بولديه إحسانا حملك أمه كرها ووضعك كرها وقال تعالى ووصينا الإنسان بولديه حملك أمه وهنا على وهنا فلابد أن نتعب عند الحمل وعند الوضع وبعد الوضع أيضا والواجب على المرأة ان تقفل وان تحتسل ولا يدوذ لها ان تتناول ما يمنع الحمل الا باذن زوجها ثم ينظر فاذا فانت المرأة بحاجته الى ان تتعمل ما يمنع الحمل لكونها ضعيفة الجسم او مريضة او ما اشته ذلك فلا حرج عليها ان تفعل هذا على وجه موقف لا دائم وبالشر أن يأذن زوج في ذلك وإلا فلتفضل وتحتفظ وفي فترة الأولاد خير ونعمة فضيئة الشيخ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذا خطب الإنسان الله لا تقصرها شيء من الجمال والمال ولكن تقصرها شيء من الدين فيتاح لبعض الملاعظة فهي نجد حذبتها على أن على أن يمسيحها ويهذيها تغيث من طلبها يجوز للرجل ان يجود الرجل ان يتزوج امراة من اجل جمالها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جو تزوج من امرأة لاربع جماليا وحسبها وكمالها ودينها ولو كانت ناقصة تدين اذا لم يكن النقص موجبا للفسق وفي هذه الحال اذا تزوجها فاني علي ان اديد في اقامتها والظهرها ويستدعي ذلك اذا كانت ناقضه تجين فيما يتعلق بالبراءه والنداه فان كانت ناقضه تجين لكونها مشكوهه من الزنا وليعذ بالله فان نكاحها لا يحكم لقوله تعالى اثاميه لا ينكحها الزانيه الا الزانيه المشذكه والزانيه لا ينكحها الا زان او مجحد وحرم ذلك على امرئ ونستاهل مجدد الشيخ السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته أرضي جزاعة جزاعة الله وبركاته عن حكم المعاشرة المرأة لرجل رد من, من الكمر وزاعة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا ريب أن الصمر محرم الكتاب والسنة وإجماع المسلمين وهؤلاء الذين يؤمنون على الصمر ينعتقد إن انهم خلا انهم حلال فهو فقط لانه تحلل ما كان محرما معلوم التحريم بالضروره من الدين واذا كلاموا كفارا فانه لا يحل لذوجاتهم ان يبقين معهم وان ان كان هذا فقط ان كان هذا فقط يعتقد ان القمر حرام ولكنه سي بيني وبالممان عليه فانه لا يفرق بذلك الا انه لا ينبغي المراه ان تبقى معه بما في ذلك من القطر عليها وعلى اولادها فان شارب الخمر وحير بالله اذا تذكر لا ادري ماذا اقول ولا ماذا يفعل وقد نشرت احدى الصحف منذ عقد بعيد عن رجل شاب دخل على امه ذات ليله فقال فطلب منها ان ممكنها ان يمكنه من نفسها ليذني بها فعبث عليه فقال لها ان لم تفعلي واقرت السكين ان لم تفعلي شققت بطني فاذقت نفسها تقوى الرحمه فمكنت من نفسها فلما كانت فضاه شعر بانه بعد هذه الخطيه فأخذ معه بنزينا ودخل الى الخلاق وصبب على نفسه من هذا البنزيل واحق نفسه ولعب الله فشارب القمر لا يجب ماذا يقول ولا يجب ماذا يتعلق وبقاء الزوجة عنده على خطر عظيم فالذي يشير عليها ان تقلب فتح النكاح في هذه الحال دعال الله أني يجي أعمل هذا الثالث يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا شارك ورحمة السابعة شكة من عمري وعن في داخل قومي في الزوائب ورحمة الوالدة وزوجني فرهر ويقول زوج هدثك أسفل من وجهك فما حكم ذلك بل أنني داخل في الصور فقال أنا قد لقليل الإجابة على مثال السؤال وأنه يحكم على الوالد أن أن يانتني ان تزويته ولده ما دام قادرا على تزويجه وانه يجب على الوالد اذا احتاج الولد الى الزواج ان يزوجه وفي هذه المساله اود ان نثير هذه المساله التي يطرحها بعض الاخوه المشاهدين يكون عند اولاده متعددين فيبلغ احد الاولاد سنه والد فاذا زوجه ويزوج الثاني بعده ويقول ان هؤلاء الصغار سا اوتي لهم بشيء من مالي يتذوقون به واقول ان هذا محرم ولا يجوز للوالد ان يعطي بشيء من ماله ويزوج به الاولاد الصغار بعد موته وذلك لان الزواج جفر حادث وغرورة فمن يستاج من الأولاد إليه زود وإذا مات الإنسان قبل أن يستاج إليه أحد من أولاده فإنه لازم أن يوصي لهم فلإن الوصية لهم في هذه الحال خرق لأنها وصية اللوالي سؤالي قبل القليل يقول فضيلة الشيخ هل المهر حكم في أقيده وأشهره في دون لذات المهر المهر ليس له حد في اقله واكثره وكلما كان اقل فهو افضل وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سوجم راهبه على ان يعلمها ما يحفظه من القران قال علم فكل ما صح صح م... فكل ما صح ثمنا او اجره صح مهرا وينطلق يقول الصورة الثانية لماذا لم يقرأ القرآن في أول المحاضرة إيه؟ لم يقرأ القرآن إنما لم يقرأ القرآن في أول المحاضرة لأن هذا ليس من السبيل فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحضب في أرحابس ويتكلم ويعظهم وليس يبدأ ذلك في القرآن لكن لو كان هناك مناقشه وقرا احد من الناس ايات تتعلق بالموضوع من اجل أن يتكلم عليها المحاضر كان هذا لا بد به اما مجرد ان ان مجرد ان يقرا ذلك من باب التبرك او ما اسمها هذا فان ذلك ليس من الكيف سواء في قال يقول نهى تاخير بعض الماء ولا يصح ولا يصح على الباء الا بحال الصلاه فهم الشرط هذا تاخير الباء من تحقيق من ثابت وذلك كما يثبت الباء بلا تحقق هذا الطول صحيح اذا شرط الزوج على الزوجة ان يكون بعض القضاء مؤخرا فان هذا جائز لا تسبي ثم ان عييره بأجرا متى معين تعلم معجل وان المعجل اجل فانه يحل اذا حصلت الفرقه بموت او طلاق كما ذكر ذلك ابو عبد الله صار يدعي في دون تلقي موثى او ان لا علم يجوز النظر المحرم يظن ان ذلك النظر المحرم هو في الحقيقه لا اقولها ولكني اقول ان ابتلاء النظر محرم فليتذكر قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يفعلون وليعلم ان مغره الى النذ الى النار محرم لا يذله الا بلاء وفتن ولا يذله الا مرض وتعلقا بسوء ولو انه كان كناسده مره تابعه اخرى لو وجد لذلك لذته وحلاوه وعثمنه ايها الاخوه فضلتم جميعا متابعينا على قناه قناه الجديد الى بعض الاشياء اللي انا بدي اقولها معكم انا ما بدي اقول لكم على الاطلاق واريد ان اعبر عن الناس ما راجعه ثم ننتقل الى حديثنا عن ان الله وامنوا ونتمنى لكم كل التوفيق هذه محافظة بجنوان ضرورة الإسلام تجميعها بطلق الشيخ وطلقها بطلقها جدائم في يوم شبيل ليلة الدموعة بعد الثلاثة المدرس مدهضة وذلك الجامعة الكبير أيضا الله فضلتها ربيعاً في مجلس بحضي المبنى وعلى الله عليها أهلة الدموعة